ان الله لا يفلح اعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون على خوف من فرعون لائهم ان يفتنهم وان فرعون لعالم في الارض وانه لمن المشركين وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليكم توكلوا ان كنتم مسلمين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 ان تَبَوَّأَ قَوْمُكَ مَا بِنَصْرِ بُيُوتٍ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ وَأَمْوَالٌ لَمْ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا طَمَسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْتَدَّتْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ